هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 124. أشد خلقا أم السماء بناها 125. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 126. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 127. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا آتَمُ نَذِرُ مَن كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا